Thou oh, aren't See, uh... اتبعتني فلا تستلني الضياع من القهر الضغط اخذني بما نسيت او لن تكون اقضي Ah! Oh. قُلْ لَئِنْ ثَبَتَ بِكُمُ الْقَوْلُ